ورحب الناس بالإسلام ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العزل أن السلام وأن العزل يهتز كثرا على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماضي نسيناه إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شفاياه بالله سالخلف بحر الروم يا عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم ساهوا بالأمس كانوا هنا ما بالهم ساهوا فإن ترى أتلك الحمراء عن كفد فسأل الصرح أين المجد والجاه الله يعلم ما قلت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه إني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق لا محض دين سنه الله الروح لا تتلقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلقى في خلاياه فتلاقى فيه خافقة كالنحب إذ يتلاقى كالنحب إذ يتلاقى في خلاياه اللهم أصلح شأننا كله يا اكرم الاكرمين ورد الناس الى الحق والعدل واهدهم الى صراطك المستقيم يا اكرم الاكرمين يا